قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ثُمَّ حَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُونَ لَهُ كَذِبٌ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 وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما عتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إس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 إنه كان مخلصا وكان رسول النبيّ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا